ويستعجلونك بالعذاب ولو لا أجل مسمّل جاءهم العذاب ولا يأتينه بغتتهم وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين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 والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم ألميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين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 أَوَلم يَسِيروا فِي الأَرضِ فَيَنظُروا كَيفَ كانَت عَاقِبَةُ الَّذينَ مِن قَبلِهِم كَانوا أَشَدَّ مِنهُم قُوَّةً وَأَثارُوا الأَرضَ وَعَمَرُوها أَكثَرَ مِمّا عَمَرُوها وَجاءَتهُم رُسُلُهُم بِالبَيِّنات فَمَا كانَ اللَّهُ ليَظلمَهُم وَلَكِن كانُوا أَنفُسَهُم يظلمون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 هل من شركائكم من يفعل من ذاكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون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 قال دين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها والقى في الأرض رواسي ان تميد بكم وبث فيها من كل داب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 وإذا قيل له متبع ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أو لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير وَمَن يُسلِم وَجَهَهُ إلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَد اسْتَمْسَكَ بِالْعُرُوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنُ كَكُفْرُهُ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 ثمّ جعل نسله من سلالة مما إِمَهِدٍ ثمّ سوّاه ونفّق فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلاً ما تشكرون وقالوا أَإِذَا ظَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ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 أو لم يهذلهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أَفَلَا فلا يسمعون أو يروا أن نسق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرع تأكل منه أنعامهم وأمفسهم أ يبصرون